كلا لم ما يقض ما أمره فلينظل الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب وعين وقضبا وقط بو وَحْدَائِقُ الْبَاءِ وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا مَتَاعَلَّقٌ لِلْأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ